وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرۡيَةٍ بَقِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَكَمْ أَمْلَكْنَا مِنْ قُوَّةٍ دَفَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بعدهم إلا قليلا وكنا تلك متاتهم لم تسكن من دعوه إلا قليلا